ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أَنَّهُ من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أَيُّهَا الناس إِن كنتم في ريب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نُطْفَةٍ ثم من عَلَقَةٍ ثم من عَلَقَةٍ ثُمَّ من مضغه مُخَلَّقَةٍ وغير مُخَلَّقَةٍ لنبين لكم ونقر في الْأَرْحَامِ ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا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 ان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين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 كلما أرادوا ان يخرج منها من غم من أعيدوا, أعيدوا فيها وذوقوا فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 وأذن في الناس بالحج كُلِّ رجالا وعلى كل كُلِّ يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على مَا معلومات على ما رزقهم من بهيمة الْأَنْعَامِ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 ذانك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها ثم بحلها إلى البيت العتيق.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 وأمروا بالمعروف ونهوا عن الأنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْنَيْتُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِيرٌ بَكَى مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى حُرُوشِهَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى حُرُوشِهَا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آثال يسمعون بها فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة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 منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم, أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخننهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلي حليم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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يحييكم إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا من سَكَنَهُمْ نَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ